يوم ترونها تذهب كل مرضعة مما أرضعت وتضع كل ذات حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترن الناس سكرا وماهم بسكرة. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ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 ثم من نطفة، ثم من علاقة، ثم من مضرة، ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشأ إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشجلكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتع الأرض هامدة, وترى الأرض هامدة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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يطفيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أنبه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 وَإِنَّ صَابَتْهُ فِتْنَةً نِقَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسِيرَةً يَالَ وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيد يدعو لمن ضره أكبر من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار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 ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَوْمَ يُغْرَهُ أَلْيُذِيبَنَّ مَا يَضِيعُ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَوْمَ يُغْرَهُ مَا يَنْفَعُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالجِبَالِ وَالشَّجَرِ والدواب, وَالدَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات.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 والقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الَّذِينَ يَقُومُونَ فَاتَهَرُم وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والبند جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فالكروس ما الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينال الله لحومها ولا دماؤها لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر عَطَلَتْ وَقَصْرٌ مَشِيدَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فانها لا تعمل ابصار ولا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 ما تعدون؟ وكأي من قرية أمليت لها وهي وانمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا والصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك اولئك أصحاب الجحيم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 لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْا الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِعَالِمَ الْذِّينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا لِهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ في مريه منه حتى تأتيه مساعة ضغتة، حتى تأتيه مساعة ضغتة أو يأتيه معذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يُرْضُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّ لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ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 والفلك تجري في البحر بأمره ويمسخ السماء ويمسخ السماء أنتقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بناس لراوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكا هم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم في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 İnne zālak ʿalā ʾAllāhi yasir, ve yabūdūn min dūn ʾillāhi ma lām yunazzl bihi sultānu, wa ma lāyselhum biʿilm, wa ma līʿulimin min nacir, wa ida تعرف في وجوه الذين كفروا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم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 وَإِيَسْلِبْهُمُ الْذُّبَابُ شَيْءَ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَهُ وَمِنَ الْنَّاسِ إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَإِلَى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون